عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويقافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا شكورا إننا خافو من ربنا يَوْمًا عبوساً طريعاً إننا خافو من ربنا يَوْمًا عبوساً طريعاً فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسروراً وجزاءهم بما صبروا جنته وحريراً متكئين فيها على الأرانب لا يرون فيها قتينا عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا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 إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورا وإذا رأيت تم رأيت نعيمه وملكت كبيرة عاليهم ثياب تدس خضرو واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم, وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء ويحبون العاجلة ويدرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتقذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما